و ا س ت غ ف ر و ه و و ي للمشركين ل الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم بالاخرتهم كافرون إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون قل أ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ذلك ل ل رب ا ا ع م ي ن و ج ع ل ف ي ه ا رواسي م ن ف و ق ه ا و ب ا ر ك ف ي ه ا و ل ل ع ل و ه ا ل ا ت ه ا ف ي أربعة أ ي ا م س و ا ء ل ل س ا ئ ل ي ن ثم م س ت و ى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ج ي ت ي ا طوعا او كرها قالتا, قالتا اتينا طائعين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 ولو شاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم و ان خ لا ف ه م أ ل تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون ف أ م ا عادوا فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا, وقالوا من ش د منا ق و ة أ و ل م يرون الله الذي خلقهم هو أ ش د منهم ق و ة وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر ي ح النابلسي صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في ل ي ل ع ل و ي ا ل ا ا ل ا م لا ي ه و أ موسوعه ا ث م د فهديناهم ف ا ت ح ب م ى على ل ا د النابلسي ع ق ة ا ع ا ه و ن كانوا بما ك ي ب و و ن ن ج ن ا ا للعلوم ذ ي ن ا وكانوا يتقون و و ي نحشر أ ع د ا ل ا ل ل ه إلى ا ل ن ا ر ف ه م ي و ز ع ن حتى إذا ما ا ج ء ه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 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 الله ا موسوعه النابلسي دار خلد جزاء و ا للعلوم الاسلاميه ن اسماء ا ل ي ك و ن ا من ا ل أ س ل ي ن إن الذين ق ا ل و ا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ت ت ق ا ا م و ن ز ل ع ل ي ه م تتنزل ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا ولا وأبشروا بالجنة التي م ي ه اسماء في الله ي ا ا آ خ ر ة ولكم ف ي ا ما ت ش ل ح س ن انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن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 و ا س م ا و الله الحسنى ذ ي خ ل إن ن ك ت م ف إ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن اسماء ل أ الله الحسنى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 كينادون م ن مكان بعيد و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف ا خ ت ل ف ف ي ه و ل و ل ا ك ل م ة سبقت م ن ربك ل ق ض ي بينهم وإنهم ل ف ي شك م ن ه مريب م ا ء الله الحسنى وما ربك بظلام من من وما تحمل, وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم اين ش ر ك ا ئ ي قالوا اذن ك م ا منا من شهيد و ض ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا يدعون من ق ب ل و ظ ن و ا م ا ل ه م من م ح ي ص لا ي س أ م ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن موسوعه النابلسي إلى, ربي ولئن رجعت إلى ربي إنني للعلوم ا ب الاسلاميه ع م ن ن من ذ ذ ي ق ه م ع ب غ ظ وإذا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 فانهم في م ذ ي ة من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط